بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحظن إذا شئت سهلا يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الخامس والثلاثون من شرح الكتاب شذا العرف قال الشيخ رحم الله وإذا أسنده وإذا أسند على معور الضمير على الناقص الفعل إيه؟ الناقص انتهى بحرف علة ألف أو أو أو ياء يقول وإذا أسند لنون النسوه لم يحذف حرف العله بل يبقى على اصله غير أن الألف تقلب يا أن فتقول في نحو إيه؟ يغزو ويرمي النسوه يغزون ويرمين خد بالك يا انتبه يا يغزو ويرمي <تصفيق> يغزو فعل معتل بالواو ويرمي فعل معتل ال إيه وده فعل ناقص ناقص لإنه اللي الناقص كما قلنا ده فعل معتل آخره حرف علة خلاص طيب فتقول النصر يغزون نفس الفعل أقول يغزون مش كده النسوت يا يا سلام يا سلام على كلمه يغزون دي النيسه يغزونا اه وبعد كده يرمينا ماشي يا جماعه وبعدين يسعى ها يسعى اقول ايه يسعين صح يا شيخنا يسعين بس هو ده, ده الخلاف الوحيد يعني ان لو الفعل انتهى بألف هذه الألف تقلب إلى عند اتصالها بالنسوة النسوة. صح يا مولانا طيب السؤال لماذا لم يحذف الحرف الأخير عند اتصاله بين النسوة لماذا يا شيخنا خلاص الله يفتح عليك يعني النسوة دي متحركة يقزونا فأقول ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بضمير بدون النسوه مولانا لان اي فعل مضارع يبنى على السكون عند اتصاله النسوة صحيح شخصنا زي ايه والوالداته يرضعنا والمطلقات يتربصنا شوف يتربصنا صحيح يا شيخنا هو يعني احب ان يعني شيء على هذه المساله مولانا لما اقول الرجال يرجون أهي زي زي يغزو اللي هو الفاعل المعتل بالآخر بالواو يرجو أو يعفو ومنه قوله سبحانه وتعالى إلا إيه أن يعفونا صح إلا أن يعفونا هذه الآية الكريمة قد يظن بعض طلبة العلم يقول أخنا طب ديري أن حرف المسطرة ونص المسطرة ده فعل مضارع بمنصوب صح ولا لا طيب اذا كان منصوب اي فعل مضارع عند اتصاله باول جماعه هيبقى منصوب يا شيخنا بحذف ايه بحذف النون لان الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون فهنا الاشكال يقول لك الله طب ما الواو الواودي يا شيخنا عسى الا ان يعفون النون دي موجودة كان ينبغي أن تحذف يقول لك إلا أن يعفو فلأن الأفعال الخمسة كما عرفنا تنصب بحذف النون صحي شيخنا؟ صحي وجعل نحو يفعالان نون رفعا وتدعين وتسألونا وحذفوها للجزم والنصب السمة يعني علامة فكيف بقيت النون وقبلها أن الهدف نصب أقول ما هو انتبه يا شيخنا هنا ليست علامة هذه النون ليست علامة الرفع اللي نابت عن الضم يعني دينون نسوة بعكس المقول الرجال يعفون يبقى الرجال يعفون والنسوة أقول يعفون نلاحظ أن الكلمتين صورتهما واحدة لكن بينهما أربع فروق إذن يعفون هذه النون الرجال يعفون دي علامة الرفع يعني فعب ثبوت النون والوو لقبلها وو جماعة صح؟ طب النسوة يعفون النون دون نون نسوة فيضمير منتصر ما بدي في محرفة فاعد الوو دي وو الفعل ليلم الكلمة يعني فالآية بتتحدث عن عن النسوة وليس عن الرجال قال إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بأدي عقدة النكاح اللي هو وليه زوجها يعني خلاص يعني المراه عندما تطلق ممكن تعفو عن ايه عن مهرها او عن شيء من مهرها الا ان يعفون أو يعفو الذي اه <تصفيق> يبدأ فعل مضارع خلاص منصوب إيه شيخنا بان طب علمت النصب ايه الا ان يعفون اصلا الا ان يعفو صح يبقى مبني على السكون لتصارع النون في محل نصب ده ده عند النسوه يبقى ده مبني على السكون خلاص في اي فعل مضارع غير اي ده مبني, ده مبنى, مبنى, مبنى الله يفتح عليك ده مبني لكن لما اقول الرجال يعفون اذا جبت ان لازم احذف ايه دون الرفع الرجال مثلا لن يعفوا ايوه طيب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 لا من الكلمة والواو الثانية والجماعة، صح؟ طيب، ده وده فعل مبني على السكون لكن ده فعل مُعرب، هذا الفرق يا ولد. قل أكمل يا شيخنا بسم الله. وإذا أُسند إلى وإذا أُسند الآف الثاني؟ لا من يُحذف منهم شيء أيضًا. أيوة. شوف يا شيخنا يعني كلمة يَغْزُو هذول يَغْزُو. وان. طيب. يرمي اقول رجلا يرميان صح ولا يبقى سندي لا يبقى عند اثنادي الالف التثنيه لا احنا منه شيء صح يا مولانا تستخرج <تصفيق> ياء ايوه الالف تقلب ايه ياء اقول ايه يسعى زي ما قلبناها مع نون النسوة يعني ها والامر كايه والامر كا المضارع ايوه تقول قول و وسع لا يا مولانا لا ما تقولش كده الامر كا المضارع المجزوم ما تقولش اغز اغزو ار مي مي ما تقولش مي مي يعني نطق كثير من طالب عيان طرقنا هكذا يعني يقول اغزو لا اغزو زو بس بدون اشباع ما تقولش اغزو يعني ما لك اسعى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش اسعى لا يقول اسعى بس فتحة بس بعض يقول يقولك اسعى. اسعى. اسعى اسعى لا انت كده بريت على السكون تقول إس ع أم شي شي مقول شي أم بس هذا الفرق يا شيخ؟ أنا سكنت لين وقفت. لا ما أنت لو سكنت يا شيخنا هتوهم السمعة دا إنه ده مجزوم بالسكون. لا هو ده مجزوم بحذف حرف العلة. فبلا مجزوم بحذف حرف العلة حروف العلة ثلاثة ألف وواو يا. فلما تنتقرع شوف ولا تنسى نصيبك من الدنيا ده مجزوم بلا علامه الجزم حذف حرف العله اللي هو الالف الفتحه دي اللي على الاخر المحذوف لما تاتي بالامر تقول اسعى ما تقولش اسع فهمت ولا لا لما تقول اسع هتوهم السامع بان ده مجزوم بالسكون يا شيخ لازم تقول اسعى امشي ادعوا ما تقول اظن كده واضح ولا تابس عليك الامر لا لا لا واضحه هي كثر القضيه دي في اللغة كده الموضوع الروجي يعني كده لما نجي نقطة عليها نروم الحركة وليس. يا سيدنا مش عايزين نلبس على السامع مش كل الناس بتفهم ان انت بتقول الوقت احنا على لعلمه النطب السليم لان بعض المدرس اللغة العربية يعمل انت محافظة كعملت الوقت اقول له هات الامر مثلا من نسعة. يقول اسعى هات المقرب من يمشي يقول امشي ألا. طب ده كلا ايه امشي لا يا مولانا احنا بنعلمه ازاي ينطق مدى الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا كان المضارع معتل الآخر هيزم بحذف حرف العلة، والأمر هيبنى على حذف حرف العلة. طب لما تحذف حرف العلة، أنت حذفت حرف العلة، لكن لم تحذف الحركة التي قبله، الحركة اللي قبله بتبين لك إيه اللي تحذف بالضبط؟ فلما نقول إسعة، ذلما نقول إسعة، لما يبدأ أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف والفتح دليل عليها. طب لما الدالين لا يدل على المحذوف ما تجيبهاش طب هتنطق ازاي؟ يا رب تكون فهمت مقصدي فهمت يا شيخنا؟ طيب طيب احنا نكلم ايه؟ شوف يا مولانا الامر مضارع المجذوم صح؟ دي سهلة دي أوزو. ترمي. اه شوف لما اقول لك في المثال اللي انا قلته اصعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اصعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوف العين مفتوحة ايه الفاتحة دي تدل على المحذوف ألف والكسر اللي تحت العين اللي تحت اللي تدل على المحذوف ايه يا yeah. يتخيل لما يبقى مثلا مدرس يعني بعض المدارس يعني تجده يكتب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باليادي <تصفيق> وتجد يعني ممكن يبقى في المدرسة يعني بعض الموجهين وبعض المدرسين ولا يلتفتون لمثل هذا فاهم يا شيخ ويكتب كده يقطع عريضه صلي على النبي طب ده اخطب نقول هو المفروض اخطب لذكر صح ولا شغله طيب المفروض يبقى ده مبني على حذف حرف الالف اللي هو ال اليا طيب يلا اقرا كده حكم اللثيف حكم اللثيف إن كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء ياء وحكم لامه حكم لام ماض صلى على رسول الله اللفيف المفروق يعني حرف صحيح فرق بين حرفي علة يقول يا شيخنا الا فيف ايه ده المفروح. يا سلام عليك الا فيف المفروض